قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخدتموا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات